ع اللهم نحمد ا ل لي بالله ن يهده تعالى ومن يهد ورسوله صل على ي وآله وسلم اللهم على محمد في الاولين وصلى على محمد في الاخرين وصل على محمد في ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى إ ل ى يوم الدين وبعد إ خ و ا ن ي ا ل أ ح ب ة كنا نتكلم في الدرس الماضي عن بناء البيت السؤال الذي س أ ل ن ا ه في الدرس الماضي لما حرم الله هذه ا ل ب ق ع ة سبب التحريم حرمها الله تعالى ل أ ن ه ا أ و ل من أ ج ا ب ه لما قال الله تعالى في س و ر ة فصلت للسماوات و ا ل أ ر ض ائتيا طوعا أ و كرها ق ا ل ت أ ت ي ن ا ط ا ئ ع ي الذي أ ج اول ب أ من أ ج ا ب هذه ا ل إ ج ا ب ة أ ر ض الحرب اول من أ ج ا ب هذه ا ل إ ج الايه ب ة أ و م ارض الحرب فلذلك حرمنا فاكتسبت ا ل خ ا ص ي ة ا ل أ و ل ى طيب خذ لك القياس الجميل استفد لك مدى ص ل ف ق ولذلك كان ا ل إ ن س ا ن المؤمن الطائع حرام دمه وماله وعرضه بطاعته ومعلوم أ ن الكافر عليه لا ح ر م ة له د م الكافر م ه د ر ة لا ح ر م ة له لما حرم الله دماء المؤمن, المؤمن لماذا ل أ ن ه طائع ل أ ن ه ايه طائع ولما حرم أ ر ض الحرم ل أ ن ه ا ط ا ئ ع ة ق ا ل ت أ ت ي ن ا طائعين ولذلك حرمها صارت أ ر ض ا حراما ولذلك ا ل إ ي م ا ن ا ل أ و ل لا يبارى لا يبارى وهذه د ر ج ة س ا م ق ة ع ا ل ي ة جدا لمن كان الاول ولم يتردد في هذا الايمان خذ د ك القياس ء ا ذا كمن مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ما عرضت هذا الامر على احد الا وكانت له فيه ك ب و ة وترد فكر مشكله ب ر ض و الا ابو بكر فقبله من اول لوحده ولذلك كان الصديق وحصل على اعلى, أعلى الدرجات و ز ك ى قال لو كان ايمان ا ل ا م ة في ك ف ة او ايمان ابو بكر في ك ف ة لرجح ايمان ا و بكر لانه ا ل ا و ل اطاع من اول و ه ل ة انظر ل م ي ز ة الاول انظر ل م ي ز ة ارض الحرم مع القياس ل ا ن ا أ ط ا ع ت أ و ل ا ف ح ر ن ا أ ط ا ع أ ب و بكر أ و ل ا فكان الصديق ا ل أ و ل وحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وثاني ا ث ن ي وصديق ا ل ه ج ر ة وصاحبها و إ ل ى آ خ ر ه إ ل ى آ خ ر ه و ا ل إ ن س ا ن له من هذا الدين وله مكانه من الله تعالى بقدر طاعته وانصياعه فلك من و ل ا ي ة الله تعالى والقرب منه بقدر ش د ة انصياعك والتزامك لامر الله بقدر تفلتك س ط ر وتسي ا ل س ن سنة, سنة هو لدرجتك انت الذي وضعت نفسك في هذه ا ل د ر ج ة يبلغ العبد د ر ج ة الولايه العظمى اذا ما ترك نصا لله تعالى امرا الا و ت م ر به وما ارتكب نهي النهضه عنه هنا أجل بلد ا ل و ل ا ي ة العظمى هو ع ظ د الله ا ب ع ي ا المؤمن حرم دمه وماله وعرضه لماذا لطاعته الله تعالى إ ن أ م و ا ل ك م ودماءكم واعراضكم عليكم حرام ك ح ر م ة يومكم هذا ولما نظر صلى الله عليه وسلم الى ا ل ك ع ب ة وقال ما أ ع ظ م ك وما أ ع ظ م حرمتك ولكن المؤمن أ ع ظ م حرمه ت لي بطاعته ب ق ا ل ت أ ت ي ن ا طائعين ولذلك ليس هناك مكان في ا ل أ ر ض مطلقا حرم إ ل ا هذه ا ل ب ق ع ة ا ل م ب ا ر ك ة حرم صيدها أن يصطاب وحرم خلاها أ ن يختلى وحرم ا ل ل ق ط ة فيها أ ن تلتقط إ ل ا لمن ي د ل ب عليها من ينادي عليها ومن دخله كان آ م ن ا وصار هذا طبعا في الناس حتى في أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة كانوا في ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى رغم الثارات والدماء والفساد كما تسمع للجاهليات وما فيها من كفر و غ ث ا ر ة طبع و ك ز ا ز ة نفس كان الرجل يطوف بالبيت او يدخل البيت ويرى قاتل ابيه ولا يصنع له شيء ليه للنوم فيه في الحرب طيب ما هو القانون الذي فعل بهم ذلك ا ل ف ط ر ة ومن دخله كان امنا على قولين للمفسرين اي امنا من النار ويا رب كل ا ل ت ف س ر دا ح ن ا ع و ز ي ن ه لانه في مصلحتنا ومن دخله كان آ م ن ا يعني أ ي واحد يدخل ا ل ب ي ت د ه يبقى ماله خلاص دخل براءه و ا ل ث ا ن ي ة ومن دخله كان آ م ن ا اي من القتل والطلب و ا ل ه ر م ونتمنى أ ن الله ا ل أ و ل ى إ ح ن ا عاوزينها ا ل أ و ل ى يعني يبقى كل اللي حط رجله في الحرم يبقى انطبق عليه ليه هذا ن ص أ ى و ربنا جواد كريم يعني يعني ي و ص ي ن ا مثل هذا وازيد بفضله وكرمه ومنه ولذلك كل هذه ا ذ ه البركات في هذا البيت لتندفع اليه, لتندفع إليه لا تتركه ابدا وهذا دعاء إبراهيم واجعل من الناس وذكر جلس الجسور لا يندفع لهناك إلا متشوق إنت اول ابراهيم لنه دعاء افئلة الناس يندفع الكعبة الأول ايه اللي بيحصل من مجلس مؤمن افئلة لا لهناك الا الاول لك انت تشوف رهبه و ه ي ب ة ع ج ي ب ة ذهوبه ا ف ئ د ة من الناس تهوي اليه تهوي وانت ترى الباصات والطائرات والسفن وهي تهوي الى المكان وهي الان بتهوي تيتفرمران بتهوي كله ب ي ح د ث الان كله دلوقتي ح بيهوي تشوف كلمه ة ي و ي كلمة ع ج ي ب ة جدا حتى في التعبير اللغوي يهوي والهوي اللي هو من, من الركوع الهوي في السجود يعني ينزل ايه ينزل سريعا س ن ا ع ا طائعا ذليل م ا ينزل على مهله لانه مش من, من خشوع الصلاه ينزل على مهله على كيف يعني بعد ذلك الهوي يهوي يعني ينزل على فوض ك أ ن ه يرى ربه في حديث جبريل حديث ا ل إ ح س ا ن والاسلام و ا ل إ ي م ا ن فيخر ك ن ه ر ربه ى ف ي له يخر له س ا ج د ة من الغرور والهوي فجعل افيه النجاح تهوي إ ل ي ه ت م وانت و لو ذهبت هذا المكان تراه ى ل عجبا الملايين يرو يرفع الاذان بتلاقي الملايين كلها ت ن ت ف د زي النمل سبحان الله من الذي دفعها شيء فطري في ذاتها ولذلك قالوا في تحريمها ان الذئب يجري خلف الظبي في الحلم فاذا دخل الحرم وقف احدهما وينظر الى الاخر كل واحد رفع يدي لفوق الله طب هنقولك الانسان طب دول ايه اللي عرفهم الحيوانات اللي ا ل ع ج م و ا ت ما الذي اعلم ا ل ع ج م و ا ت الذي قدر فهذا اي قدر المقادير فهذا الناس س و ل هذه المقادير و د ي م س أ ل ة ي ع ر ف ه حتى الحياه و ن الاعمى و ل ل ا ي دي نفسها فيها ر و ا ي ع وسوائد يعني جمه كم يضربوا مثلا زمان بتعصين المسارخ ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة اللي بتاعه البيض ا عشان تطلع فراخ ي يعني كتاكيد اول اختراعها كان في امريكا ورجل بقى عالم اخترع مسرخه ا و ب د أ يجرب يشتري بيض ويحطه فيها عشان يطلع فلاح امريكي ب يقول له يا باش مهندس البتاع دي لازم تقلب البيض قالوا انت فلاح ا س ك ت هي ه س ر خ ه بتقلب البيض لان لأ ه طبعا بيبقى اللي جنبها اللي تحتها دافي واللي تاني في الارض بارد مش كده برضه فهي بتقلبه عشان ا ل ح ر ا ر ة والدفء ايه يبقى باستمرار متساوي قال له انا بقولك ل كده قاله لا ده انا عندي ا ل م ف ر ق ة ا ل ح ر ا ر ة من فوق زي من تحت يبقى هاجلب ليه يعني ن س ب ة ا ل ح ر ا ر ة م ت س ا و ي ة ف و ق زي تحت قال له انا قلتلك و ا ل ت ج ر ب ة بيني وبينك ع د ى الواحد ا ل ر ش د ي ن ي و ن بتوع الفاكس مافجاسوش و ا ح د بالك ايه خ م س ة وعشرين اديلها ثلاثين اديلها شهر جرذان اقلتلك كده ع ج ي ب ة ده ع و ز ه بحث علمي تاني ر ج ع بقى المعامل تاني فبيكسر الغير يجب نص ف كتكوت و ا ل ل انت بتلاقيه ج م ا ع ة طول م فارق أ ح ي ا ن ا بيلاقي نص ف كتكوت أ و بدا نصها فرجع ونصها محق كما هو إ ي ه ا ل م و ض ع مش فاهم ولا سبحان الله وايه اللي حصل معقول نص ك ا ك ت يعني تيجي ازاي اسمها بقى العلمي بيقول ايه الصفار اللي هو الغذاء بتاع البيضه راهو المحاقد داخلي دي ا ل م ا د ة ا ل غ ذ ا ئ ي ة اللي في البيضه اللي هو النيوترون اللي, اللي هو نيوترون الخليه ا ل م ع ر و ف ة جمال ا ل ب ل ي ز ك ي م ي ا و ف ي ز ي ا ء المحور الاساسي اللي هو الصفار فالغذاء ده لابد ي ت ج ل ب على ا ل ب ي ض ر ي ت ج ل ب باستمرار حتى يوزع ا ل ق ي م ة ا ل غ ذ ا ئ ي ة على كل الجسم طيب لو انت لم تقلب هذا يبقى هينبط نصف او ربع ك ت ك ت ف ي مكان ويبقى البخي كما هو ن ظ ر ة الفلاح ما الذي يعني علم الدجاجه هذا الذي قدر فهدا ما الذي علمها هذا قدر ذلك فهداها الى سهولها هو الذي علم هذه ا ل ه د ا ي ة قصر ذاع البشر وعلم البشر ان يفعل مثلما تفعل الدجاجه ظن ان ا ل م س أ ل ة ح ر ا ر ة توزيع بولت على المسألة حراري نعم فالله تعالى يغرس في ذوات الناس والكائنات ه ي ب ة و ا ل ه ي ب ة ل ب ي ت ه حتى ان الذئب و ا ل ض ب ي ل ذ ئ بوقف لجأ و ج د غزال فرصه ينطلق خلفه صراعا فاذا دخل ا ل ض ب ي ارض الحرم وتابعه الذئب و ق ص ا ينظر بعضهم ا لبعض إ ذ ا ليس عجيب أن يرى, القاتل ان يرى الرجل قاتل ابيه ولا يقربه لا ي ص م ع له ش ي ء ه ي ب ة من الله تعالى قذفها في قلوب الخلق لهذا البيت وهي ا ل ح ر م ة التي وضعها الله تعالى في هذا المكان وهذا لطاعته, لطاعته ولذلك تجد الطائع لله تعالى مهيبا كساه الله تعالى ه ي ب ة لا ي ج ت ر عليه احد امامه تلجا ا ل غ المهيب ده انت من وراه عمال تشتمه ممكن تغتابه وده خطر عليك وخطر ولكن اذا ر أ ي ت ه تلجا ه ي ب ة مهيب ما الذي كساه هذه ا ل م ه ا ب ة الله تعالى لطاعته لانه عبدا ربانيا ما ترك نصا الا وقام به ما ترك لله س ن ة إ ل ا وقام بها كساه الله تعالى ب ا ل ه ي ب ة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع مقالاته فوعاها ثم أ ت ا ه ا كما وعاها ولذلك ف ي د المحدثين وجوهم ن ظ ر ة أ و اهل ا ل ط ا ع ة نظير الوجه يختلفون عن غ ي ر ه هذا ب ه ي ب ة الله تعالى التي كساها ل أ م ث ا ل هؤلاء وهذا ل ل ط ا ع ة ا ل م ف ت ر ض ة التي قاموا بها فمن قام ب ط ا ع ة الله تعالى ك س ا ه ب ا ل ه ي ب ة ولذلك في صفه النبي صلى كما سناتي ان شاء الله تعالى من ر آ ه لوهله هذا أ و ل ما تشوفك ه ه ي ب ة ت أ خ ذ ك منه ا ل ه ي ب ة ك س ا ه الله تعالى ب ج ل ا ل ا ل ه ي ب ة و إ ذ ا عاشرت وتعاملت معه أ ل ف ت كانك ع ر ف من سنين من سنين ل أ ن ه سهل منبسط سهل منبسط قريب هي لين لي. ولكن ي الاقياء قريب هي لين اخلق ل و اذا ر أ ي ت ه باول م ر ة تهابه وهذا هو صفه ة النبي ا صلى ل ل عليه بعده وسلم ومن بعده صفة الطائعين لله تعالى الممتثلين لنصوص الشرع لذلك يكسبهم الله تعالى ما ه ب ة وتجد لهم ح ر م ة لا يستطيع احد ان يتقرب ي من حرمهم او يختل خلاهم او يصطاد صيدهم او ي أ خ ذ شيء من حرماتهم وهذا ا ل ه ي ب ة الله تعالى وهذا فضل الطائع الاول فضل ا ل ط ا ع ب ي ذكر كما ذكرت لكم اخذ ا ل د ر ج ة الاولى ابدا لا يستطيع احد ان يخصر هذه ا ل د ر ج ة بعده واغلقت بعده لما تشاجر معه عمر يوما قال يا عمر قلت لكم لا إ ل ه إ ل ا الله فقلتم كذبت وهو قال ص د ق هل أ ن ت م تاركي لي صاحبي طيب م ا احنا كلنا أصحابا ش م ي ن ا بالذات ل أ ن ه ليه الأول. الاول فحصل على هذه ا ل د ر ج ة كذلك في حديث التوكل حديث أ و كاشف بن م ح ص ن لما يقول الجماعه الذين لا يسترقون ولا يكتبون وعلى الله يتوكلون ك ب ن وعلى و الله ت لما أ خ ذ اللغه في المسجد ف ر ا ه امين جماعة قال لك ا ل ل ي ولدوا في الاسلام لم يسجدوا الاصنام وجماعة قال الشهداء و ج فخرجوا م ا ع قال النبي الله صلى ع ل وسلم ي ه هم ك ا ل ذ يا ن ل يكتوون رسول ن و الله صلى الله ع ة ي ا ر ه و سلم ا اكون ايه منه قال ا م ت منه طبع واحد قال له ايه فاكرها بقى اوكازيون ه ي ر ل ه كل هيقول هنديله قال شوف التعبير بلد جميل وعشان تعرف ان القياده سنه ومواهب اصل مش, مش تعليم طيب ا ل إ ج ا ب ة و ا ح د ة ولا لا الإجابة المعنى واحد ولكن ها؟ ادفع بالتي هي أ ح س ن كما ف ي ف ك باب الرؤيه ان شاء الله مع شقه وسطيح وتبعدك ت ن ت ل ك طبعا ستستمتع ببحث كامل في باب الرؤيه و ا ل أ ح ل ا م نتطرق فيها إ ل ى ض و ا ب ط هذه ا ل م س أ ل ة وكيف تكون معبرا حسنا في اسلوبك وفي خطابك لما جاء رجل لرجل معبر قال ر أ ي ت أ ن أ س ن ا ن ي قد سقطت واخذ ذلك قال له ايه هتشتيه أ ه ل ك كله ك ل م ة ص ع ب ة ف ذ ا ب الى معبر آ خ ر شوف بقى هيديرو نفس ا ل إ ج ا ب ة قال أ ن ت آ خ ر أ ه ل ك موتى يعني الدلو شوف ا ل إ ج ا ب ة و ا ح د ة ا ل إ ج ا ب ة و ا ح د ة ولكن الدلو تعبري ايه أ ج م ل قال أ ن ت آ خ ر أ ه ل ك م و ت يعني أ ن ت أ ط و ل عمر في اهلك ك ل ه يبقى هيفرح ولا لا هيفرح ولكن ادعوا ل و ل نفسي نفس ا ت ب التعبير فض ش ي غريض ة أو وذلك ل الله ل نفس ب ي ولكنت ا غريض ل ق ل لنفض حولك ل ب من أن رغم هذا ا ش ع و ر يغير لن من أنه حقيقة ع ب الله ورسول ش ي ء وسيقوم بالتكاليف والاوامر وسيضرب رقاب المشركين والمنافقين لن يغير منهجه ولكن القرية هي القضيه ي القضية ل ذ هي احسن ولذلك ع تعالى ن ان يعني ي صويل هذا الله شاء بحث سننصحكم قضيه ر ي ي ب ا ا الشدة ا وهو و ل ل م في ن ج س يدفع المرسلين ي ك يكون د ا ي وكيف يدفع ب ا ل ت ه احسن ولا يعطي ما يريد ولكن لا يكسر من أ م ا م ه كسرا لا يجهره وطلب العلم أ ن يتسلح بالذهن النفاذ والعقل الرصين حتى يستوعب لو أ ن ت تتكالب على شيخ وبربك بهدوء افهم لو أ ن ت لك ق تجاسرت يبقى لا بد من كسر هنعملك ل ايه او استخدم كلمه ة ي ا ل ا ص ل ي ة ماذا نصنع لك أ ن ت الذي تجاسرت ت س ل م قال اين ابي سيقول له ايه تبدا سؤال ا ل تبدا سؤال تبدا سؤال ا تبدا و سؤال تبدا سؤال ا الجنة تبدا سؤال تبدا ه ل ر سؤال و ل ما الذي ج ب ة ل ل م ا ك تنكه ا ل ج ر ح قال في النار في يبقى لا بد من ك س ر ه اذا طالما هو تجرى وسمع ان ت س ا ل ا عن شيء تبدا لكم ت س ع ك فهو لازم ن سن يتلطف في ا ل ا ج ا ب ة ويتلطف ايضا في السؤال ولا يتعمق لان التعمق لا محاله سيسيء اليك يبقى ايضاً اول ب ق ع ة خرجت من الارض هي, هي, هي موضع الحرب واول جبل على وجه الارض هو ب ولذلك ق استودع هذا السر له الحجر الاسود يعني احتفظ به ا م ا ن ة حتى جاء به جبريل الى ابراهيم و و ض ع في مكانه الذي هو آآ فيه آآ الان او كالذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لله كفاية تعالى الثلل الخطأ والحمد العالمين وستغفظ ومن من رب